أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم منك ثم بك وما تأخر ويجمن نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات كجري من تحتها الأنهار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 وَْمُشرركينَ وَمُشرركَةِ اللهينَ بِالل جِظَ مَّسَّ عَهِمْ دَ يمَةُ السَّوءِ, السوء وَغَبِ بَض الله وَعَلَهِم وَلَعَلََب وَعددلَُم جَهَّم وَأَدَّلَكُم جَهَّم مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقره وتسبحه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا وَالَّذِينَ نَافَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ببلَْظنَنتُم اللي يَ قَلِبَ الرَّسُون وَالمُؤِّنونَ إِذَا إلى أَليجِم أَبَدَا وَزُينَ ذَانكَ فِي قُنُوبِكُمْ وَظَنَنتُم ظَنَّ السَّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمَ بُورَم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا قُولُوا الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ كَثِيرًا إِلَى مَغَانِمَ لَتَأْخُذُوهَا ذَلُونَ نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن بيعنا كذلك هم قال الله من قبل فسينقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد قُلْ بَئْسَ الشَّرُّ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله, ورسوله يدخله جنبا ات تَجر مِ ت تحته الأهار وَمتَ وَ يعدب ذاابًا لم لقدَ رَض الله مؤمننين إذوب يونك ت تحت الشجرًا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 ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تقونهم ان تقونهم فتصيبكم منهم معره بغير علم يدخلَ اللهَّ ف ررحمَِه مَش لو تَزََل لعَذبن الذينَ كَثَروا مِن غَُّ ذابًا ألم إذ جعل الذيينَ كَثَروا فِي قُل بنجِم في قلوبهم الحمية حمية الجاقلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وألها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجددا يبتغون فضلا من الله ورضوانا